يَقُفُ عَلَيْهِمُ الْذَانُ مُخَلَّدُونَ يَقُفُ عَلَيْهِمُ الْذَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمَّا طَيْرًا مِّمَّا يَشْتَهُونَ طَيْرًا مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ إلهه هو ولا تكفي ما لاسمون فيا ولا تكفي إلا فيلن سلاما سلاما إلا سلاما سلاما اليمين ما اليمين احف اليمين, اليمين في كبره مخدود وطلح منخدود وطلح منبود وظل ممدود وَمَا إِنَّ مَشْقُوبٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعٌ وَلَا مَمْنُوعٌ مرفوعة وهو إن مرفوعة إنا مَن اتقى ربا اتقاه لاصحاب اليمين اي اصحاب ثلة من الاولين وثلة من الاخرين ابو الشمال ماء الشمال ابو الشمال, الشمال وحميم بيسمو من وحميم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين, قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَرِيحًا مَّنْ أَنشَأَ يَقُولُونَ أو أَوَّلُونَ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمْ يَجْمُون